وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْكَبَشَ خَاشِعَةً فَإِذَا فَإِذَا فإذا أنزلنا عليها الماء فتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء فتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إن الذي أحيانا له في موتى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا فَوَنَ عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِينَ يُلْقُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَفْلَحُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن إي آمنا يوم القيامة أفمن يوقع في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم, اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير انهم بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم ان الذين كفروا جاءهم إِنَّهُ لِكِتَابٌ عَظِيمٌ وَإِنَّهُ لَفِيٰ سِجِّينٍ لَّا يَنطِقُ فِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّهِ ۚ كِتَابٌ عَظِيمٌ بين يديه بي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل ان ربك لذو مغفرة ودعاقاب اليم ان ربك لذو مغفرة ودعاقاب ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجميون هو عربي احجمي وعربي, وعربي قل هو للذين امنوا هدا وشفاء هو للذين امنوا هدا وشفاء والذين لا ي وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آبانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قَد آتَنَ شَلكِ كَبَ فَقتُ لِفَفي وَلَ قَد آتَنور شَلكِ كََ تَقُ لِفَفيِي وَلَ ل كَلمَةُ سَبَقَد مَِبِّكَ لَ قُضَ بَنَهُ سبقت من رضك لكرش بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا